السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعضي العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورحمه نبي بسمكم منهم على أباته وصحيح المعين وما بعد أقول بصنبه رحمه الله تعالى المستحابات المستحابة اهه بسمه شا أنتك اه قبلها اه, آه. آه بابه نعم اه حدثني يعني اعلم ان شاء الله بنروى عن ابي انا شهدت ان رسول الله عليه وسلم ان قال قال استغفرتني من ذنوبك يا رسول الله ان لي حق اجاء الصلاه فقال لا تترك الوصيه والله عليه وسلم الا تترك الوارث في البيضاء فاذا الله على نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا أوان الشروع في باب المستحاضة فالاستحاضة هو جريان الدم من المرأة في غير أوانه الاستحاضة هو جريان الدم من المرأة في غير أوانه عرق ينفجر من أدنى الرحم وهو عرق ينفجر من أدنى الرحم يقال له العاذل باللام يقال له العاذل باللام وصدر الإمام مالك رحمه الله هذا الباب بحديث فاطمة بنت أبي فبيش الذي وهو من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حال اكتنفها وكنت به بعبارة فيها, فيها أدب وهو قولها يا رسول الله إني لا أطهر وهذا فيه دليل على استحباب الكنايات فيما يستحيا منه وأن لا يصرح المسلم بما يستحيى منه عادة بل عليه أن يكني في ذلك وفي هذا أدب جم وأدب رفيع فقالت يا رسول الله إني لا أطه وفاطمة بنت أبي حبيش وأبو حبيش وقيس بن المطلب وهذه المرأة قراشية أسدية وهي غير فاطمة بنت قيس المعروفة التي طلقها زوجها ثلاثا وهي التي يقال عنها المطلق المبتوتة فمن سوى بينهما فقد غالط غلطا فاحشا فإنما هذه ابنة أبي حبيش وهو قيس بن المطلب والأخرى بنت قيس وهما امرأتان مختلفتان وهذه المرأة من النساء التي أو اللائي يدور أو تدور أحاديث الحيث عليهم وهي هذه المرأة وبنات جحش الثلاثة حمنة وزينب وأم حبيبة فكل أحاديث الحيث أو غالبها تدور على هؤلاء النسوة فقالت يا رسول الله إني لا أطهر ومعناه أن الدم يسيل منها بغير انقطاع وهذا يحصل كثيرا عند النساء وبخاصة في هذا الزمن وفي هذه الآوينة الأخيرة حيث انزعج النساء من الولادة وصارت الواحدة منهن اذا انجبت ولدين او طفلين ظهرت فيها كل العيوب اما لضعف نساء هذا الزمان واما لانهن كما يقول المصر مدلعات فتنكف عن الولادة وهذا الانكفاف قد يسبب مشكلات كثيرة إنها أن المرأة قد تلجأ مباشرة إلى تعاطي حبوب تنظيم الحمل ثم ظهر أن هذه الحبوب لها تأثير فاسد على البدن وعلى صحته فلجأت بعض النسوة إلى استعمال اللولب نشرحه بالدرجة تعناه استيريلي هذا اللي يقول له استيريلي هو اللولب وهذا اللولب يا إخواني فيه مفاسد عظيمة ومن أعظم مفاسده أنه سبب في انفجار الدم وعدم توقفه كثير من النسوة التي يستعملن هذا اللولب يجري معهن الدم باستمرار حتى إنك أكثرهن يصيبها مرض فقر الدم وهذا أنه أو لأنه يحقق ضررا على البدن ولهذا بعض أهل العلم يكره استعمال هذه الأشياء طبعا إن كان هناك سبب أما من غير سبب فهو مكروه قطعا ما إن كان يعني بلا سبب فإنه مكروه قطعا والكراهة هنا كراهة قوية أن كثيرا من النسوة قد ينزل منها دم ولا يرقأ ولا يتوقف مثل هذه المرأة وهي فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة وهذا مشكل حيث إنها ربما تترك الصلاة لمدة طويلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق إنما ذلك عرق في بعض الروايات إنما هي ركضة من الشيطان ولهذا قيل في المرأة تستحاض في المبني المجهول تستحاض استحيضت تستحاض لماذا بني فعل الاستحاضة؟ للمبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله قالوا لأن الاستحاضة ليست في يد المرأة الحيض الله تعالى كتبه على الناس وهو من ضمن الخلقة لكن الاستحاضة لا, لا, يعني لا تتحكم فيه المرأة حتى إنه قد جاء في الحديث أنه ركذة من الشيطان فلما كان ركذة من الشيطان قيل إن المرأة تستحاف للمبني لما لم يسمى فاعله فالذي يستحيظها إنما هو الشيطان أو انفجار ذلك العرق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيظة وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي حيظة ودم الحيظ أسود يعرف وبين لها صفة من صفات دم الحيظ التي ذكرنا أن له أربع علامات في الحصة الماضية فقال لها فإذا أقبلت الحيظة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي هذا الحديث عمدة من يقنن للحائض أو للمستحاضة المعتادة التي لها عادة لهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحائضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها أي مدتها وزمنها قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث في المميزة لأن النساء أصناف الصنف الأول امرأة مبتدأة لم يأتها الحيض قبل هذا فلا تعرف ولا تميز لا تعرف مدة حيضها ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة والصنف الثاني من النساء امرأة مميزة ولا عادة لها فهي تميز بين دم ودم لكن ليس لها عادة مستقرة وهذا ما يحدث أيضا كثيرا في هذه الآوين الأخيرة عند استعمال النساء لما ذكرت سابقا فإن الحيض يضطرب عند النساء فيأتي في أول الشهر ويأتي ربما في وسط الشهر ثم يأتي في آخر الشهر ويتقطع احيانا كل هذا بسبب ما يستعمله النساء في مثل هذه الأيام والصنف الثالث امرأة لها عادة وليس لها تمييز ليتعرف عادتها إنها تحيظ ستة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام لكنها لا تملك التمييز وكل واحدة من هؤلاء لها أحكام خاصة أما الوصف الأول الأول وهو المرأة التي تميز ولا عادة لها الوصف الأول للنساء امرأة مميزة ولكن لا عادة لها ليس لها عادة ترجع إليها فالتي تميز دم حيضها من غيره هذا ما يسمى عند أهل العلم بالإقبال والإدباع فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت كما, كما هو موجود في الحديث هذا يسمى عند الفقهاء بالإقبال والإدبار فالمرأة التي ميزت حيظها من غيره حكمها أنها إذا ذهب عنها الدم الموصوف للحيظ وهو الدم الأسود الذي يعرف بأنه سخين وأنه نت وأنه أسود إذا ذهب عنها هذا الدم الذي تعرفه للحيظ فإنها تغتسل مباشرة من الحيث وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة لأنها بعد اغتسالها من الحيث صارت في حكم المستحاضة والمستحاضة ليس لها أحكام الحائض لأن الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم ولا يقربها زوجها أما المستحاضة فإنها تصلي وتطوف بالبيت وتصوم ويأتيها زوجها فإذا ميزت هذه المرأة الدم وليست لها عادة معلومه فإنها ترجع إلى التمييز فإذا عرفت أن الدم الذي هو وصف للحيض قد زال عنها اغتسلت مباشرة ثم صارت في حكم المستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة طبعا تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت لماذا؟ لأن وضوءها وضوء مضطرة وضوءها وضوء مضطرة هي كصاحبة السلس الذي أصيب بسلس البول أو بسلس المذي أو غير ذلك فإن هؤلاء مضطرون لأن النجاسة تنزل من موضع. من موضعه الذي خصصه الله تعالى له ونحن ذكرنا بأن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد يكون ناقضا للوضوء ويكون أيضا نجسا فهذه المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة لأن لها حكم من به سلس ولا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة فلا يجزئها أن تتوضأ قبل دخول الصلاة إذن المرأة التي تميز بين الدماء إذا ذهب وصف الدم الذي تعرفه أنه للحيط فإنها تغتسي المباشرة ثم تصير مستحاضة بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة حتى يأتيها دور دم الحيض من قابل الذي هي معروفة بأنها تميزه وهذا الحكم دليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف وليست هذه الكلمة موجودة في موطأ الإمام مالك وهي ثابتة في طرق أخرى قال فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضعي إنما هو عرض هذه الحالة الأولى إذن الحالة الأولى المرأة, المرأة لها تميز وليست لها عادة الوصف الثاني أو الصنف الثاني من النساء لمرأة معتادة لا تمييز لها عكس ثانية عكس الأولى لنفرض أن مرأة عادتها أن تحيظ ستة أيام أو سبعة أيام لكنها لا تميز بين دم ودم ما حكم هذه المرأة إذا كانت مستحاضة هذه المرأة تعد المدة التي تحيظها تعد المدة التي تحيظها فإذا انتهت المدة التي اعتادت أن تحيظها اغتسلت مباشرة ثم صارت مستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإذا فرضنا أن امرأة تحيض عشرة أيام فإنها تمكث عشرة أيام وهي لا تصلي ولا تصوم لا يأتيها زوجها فإذا انتهت الأيام العشرة وبقي الدم ينزل منها وهي لا تميز بين الدماء فإنها تغتسل بعد انتهاء مدة حيضها ثم تصير بعد ذلك مستحاضة ما الدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي ذكره الإمام مالك في بعد الحديث الأول في هذا الباب حيث استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة تهراق الدم يعني ينزل منها الدم بلا انقطاع فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيظهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثر ثم تصلي إذن الحكم أن المرأة إذا كانت معتادة ولا تميز بين الدماء فإنها تحكم عادتها فإذا كانت تحيظ مثلا ثلاثة أيام من كل شهر وتتحرى موضع حيظتها لأن كل مرأة تعرف هل يأتيها الحيظ في بداية الشهر أم في وسط الشهر أم في آخر الشهر فإذا علمت موضع حيظها من الشهر ابتدأت الحساب من ذلك الموضع مثاله امرأة اعتادت أن تحيظ خمسة أيام في بداية الشهر فهي تتحرى بداية الشهر والدم ينزل معها بلا انقطاع فإنها تتحرى اول الشهر ثم تعد الأيام التي كانت تحيظها تحسب الأيام التي كانت تحيظها فإذا انقضت الأيام الخمسة التي هي عادتها اغتسلت مباشرة ثم صارت بعد ذلك مستحاضة تتوضأ لكل صلاة زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اخر قال ثم لتغتسل ولتستغفر او لتستثفر ثم تصلي الاستتثار هو ان تضع المرأة شيئا يحفظ عنها الدم الذي ينزل منها واذا كان ينزل بغزاره فعليها ان تؤكد هذا هذه الحفاظة تؤكدها حتى لا يتلوث لا تلوث ثيابها والموضع الذي تصلي فيه وقيل إن الاستثفار هو الطين وعلى كل حال لا مانع من الجمع بين هذا وهذا وأن يقال بأن الاستثفار هو التحفظ من هذه الدماء التي تسيل من المرأة على أن المرأة تعتني بنفسها عناية بالغة بأن تضع يعني شيئا فيه طيب حتى لا يخرج نتن ذلك الدم إلى خارج فيستنكرها من حولها سواء كان زوجها أو غير ذلك الوصف الثالث أو القسم الثالث من النساء من لا عادة لها ولا تميز امرأة لا عادة لها ولا تميز والغالب أن تكون هذه مبتدأة يعني لم يأتيها الحيض قبل هذا ثم لما جاءها انفجر الدم انفجر بلا انقطاع فهذه امرأة بدأها الحيض وهي لم تعرف من قبل ثم لم ينقطع عنها فماذا تفعل وهي لا تعرف عدتها ولا تميز بين الدماء في هذه الحالة يكون وهذه المسألة مختلف فيها جدا جدا جدا ولعل أختصر يعني أختصر الخلاف أختصر الخلاف في أن المبتدأة إن لم ينقطع عنها دمها ولم تميز فإنها ترجع إلى عادة كما يقول الفقهاء إلى عادة لداتها لداتها يعني قريناتها ونقصد بالقرينات هم القريبات سواء كانت أختها أو ابنة عمها أو ابنة خالها أو ابنة خالتها من يقرب من تقرب منهن في العادة فإن اضطربت عادة هؤلاء يعني لنفرض أن أختها وابنة عمها وابنة خالها وابنة أختها كل واحدة لها عادة خاصة فالأولى لها ثلاثة أيام الثالثة لها خمسة والأخرى لها ثمانية فماذا تحكم في هذه الحالة إن تقاربت عادة لذاتها وأخواتها فإنها تحكم تلك العادة فإن اختلفت عادة لذاتها وأقاربها فماذا تفعل ترجع إلى عادة غالب النساء التي معها في الموضع الذي تسكن فيه فإن اختلفت عادتهن رجعت إلى غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة أيام كما أرشد إذال إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تحفظوا هذا جيدا المرأة المبتدأة يعني التي ليس لها عادة وليس لها تمييز ترجع إلى عادة لذاتها وأخواتها وأقريباتها فإن اختلفت عادتهن رجعت إلى غالب عادة يعني من حولها من النساء فإن اختلفت عادتهن كثيرا رجعت إلى غالب عادة النساء المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ستة أيام أو سبعة أيام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته حمنة بنت جحش وهي أخت زينم بنت جحش أم المؤمنين قالت كنت استحاض حيظة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني مرأة أستحاض حيظة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم وذكرت كلاما آخر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضه من ركضات الشيطان انما هي ركضه من الشيطان فتحيضي سته أيام أو سبعه أيام في علم الله فتحيضي سته ايام او سبعه ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيتي فصلي 23 أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيظ النساء وكما يطهرن وهذا الصريح في أن المرأة إذا لم تميز ولم تكن لها عادة ولم يتفق لها عادة يعني اشتركت فيها, أو اشترك فيها قريباتها فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء المنصوص عليه في الحديث وهي ستة أيام وسبعة أيام طبعا تختار إذا جاءها الحيث في بداية الشهر فإنها تجلس ولا تصلي ولا تصوم إلى آخر أحكام الحائض تجلس ستة أيام وسبعة أيام ثم تتوقف وتبقى متوقفة يعني تبقى في حكم الطاهر مدة ثلاث وعشرين أو أربع إن قدرت أيام الحيذ ستا مكتت أربع وعشرين وإن قدرت أيام الحيذ سبعا مكتت ثلاثا وعشرين وهي تصلي وتصوم وتفعل كل شيء فإذا جاء الشهر من قابل أمسكت عن الصلاة وعن الصوم ولا يأتيها زوجها لمدة ستة أيام أو سبعة أيام وهكذا حتى يرتفع عنها هذا الأمر الصنف الرابع من النساء امرأة لها عادة ولها تميز امرأة لها عادة ولها تميز عكس الصنف الثالث هذه المسألة وقع فيها الخلاف الكبير أيضا بين أهل العلم لتعارض الأدلة في هذا الباب منهم من قال تحكم العادة ومنهم من قال تحكم التمييز والصحيح والله أعلم أن المرأة التي لها عادة ولها تميز أنها ترجع إلى عادتها لأن الدم ربما يشكل في بعض الأوقات أما العادة فلا تشكل غاربا ولهذا ينبغي للمرأة التي لها عادة ولها تميز واستحيظت لمدة طويلة فإنها تحكم عادتها وإن تميز لها الدم فإنها تحكم العادة وهذا لحديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي قدر, قدر ما كانت تحبسك حيرتك, حيرتك هذا الحديث رواه الإمام مسلم وفي هذا الحديث يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها للعادة النبي صلى الله عليه وسلم ردها للعادة واحتمال وجود التمييز معها ممكن يعني أن هذه المرأة كانت تستحاض لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استفتته أجابها مباشرة قال لها مكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ويمكن أن هذه المرأة كانت تمييز ولم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل قال لها هل تميزين بين الدماء لم يقول لها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقاعدة أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال وهذه قاعدة أصولية أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فلما لم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألها هل أنت تميزين بين الدماء أو لا تميزي وعلم أن لها عادة تعتادها ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة مباشرة وهذا هو الحكم الصحيح إن شاء الله تعالى ابقى أن نبين لأن المنصوص في المدونة عن الإمام مالك أن المرأة إذا كانت لها عادة واستمر معها الدم فإنها تستظهر بثلاثة أيام يعني تزيد تدير ثلث أيام احتياطا لكانت عادتها مثلا خمسة أيام وكانت تستحاض فإذا انقطع عنها الدم في مذهب الإمام المالك المنصوص في المدونة أنها تستظهر بثلاثة أيام أخرى ما لم يبلغ الحيث أقصى مدته وأقصى مدة الحيث في المذهب هو خمسة عشر يوما فلو حاضت المرأة أو كانت عادة المرأة خمسة عشر يوما فإنها لا تستظهر في المذهب بل تتوقف عند هذا الحد أما إن كان دون ذلك فأن فإنها تستظهر ولا ينبغي أن تجاوز أقصى مدة الحيث وروى عنه علي بن زياد وهو من تلاميذه الذين رووا عنه الفقه الكثير روى عنه أنه أو أن الحائف إذا استمر معها الدم فإنها تحكم العادة على وفق ما جاء في كتاب الموطأ ورد الإمام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى قول المالكية الموجودة في المدونة عن الإمام مالك في الاستظهار لأن علة الاستظهار يا لماذا قال الإمام مالك كما هو في المدونة بالاستظهار بثلاثة أيام قال هذا من باب الاحتياط للعبادة فرد الإمام ابن عبدالبر رحمه الله هذا الأمر وقال إن الاحتياط في فعل العبادة وليس في ترك العبادة هذا قول قوي جدا هذا الأخر قد لا تنم بعد كي تروح للدار تخلطها على زوجتها استفتيك تخلطها لها جا. أنا بيودي أن زوجاتكم ما يحتاجوش يسألوا في مثل هذا الموضوع يسألوكم أنتم وتجاوبوهم إن شاء الله أرجو أن تناموا إنما هي أوقات يسيرة ولا يبالي بالابدي تتعيوا قال أنا أعطوكم إجازة. ها؟ مفهوم يا إخواني إذن قال, ال... قال الإمام أو علته الإمام مالك والمالكية عموما في الاستظهار بثلاثة أيام يعني زيادة ثلاثة أيام قالوا احتياطا يرد ابن عبد عبدالبر رحمه الله تعالى هذا ويقول إن الاحتياط في فعل العبادة وليس في ترك العبادة فالواجب أن يست... لا تستظهر المرأة بل عليها أن تصلي لأن الاحتياط في فعل العبادة فلو أخطأت في العباده. فإن هذا معفو عنها لكن لو أخطأت في ترك العبادة فهذا غير الأول وهذا القول قوي جدا عن ابن عبدالبر رحمه الله ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر في عدد الليالي والأيام التي كانت تحيظهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة أدرة ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي وبينا الحكم في هذا الباب إذن النساء لهن أربع حالات الحالة الأولى مرأة مميزة لا عادة لها وهذه ماذا تفعل مرأة مميزة ولا عادة لها ما حكم هذه المرأة نسيتم نعم لا غالب مرأة مميزة وليس لها عادة كيف ترجع إلى قريباتها وهي لا عادة لها نعم يعني إذا انتهت حيرتها التي تعلمها بالتمييز تغتسر ثم تصير مستحاضة حسن القسم الثاني من النساء امرأة معتادة لا تميز لها ما الحكم نعم احسن هذه المرأة التي لها عاد ولا تمييز لها أنها تحكم عابتها فإذا انتهت مدة حيضها التي اعتادتها كين واحدة لها رجد مليح شوفوا ليروم ملاك دين ليروم ديرين يديهم هكذا شايدين اسم مروم مالا ربع يديك باش ما ترقج ما بزاف ان شاء الله فهذه ترجع الى مدة حيضتها ثم بعد ذلك عند إن, إن, ان يعني وفات مده حيضها فانها تغتسل وتصير بعد ذلك مستحاضه وصف القسم الرابع أو القسم الثالث من النساء امراه لا عادة لها ولا تمييز ما هي ادحف نجد عادتي لذاتها فان لم فان اضطربت عادته لذاتها عامه النساء فان اضطربت رجعت الى ستة أيام أو سبعة أيام كما هو المنصوص في الحديث أحسنت قسم الرابع من أقسام النساء في الاسدحاظة من لا عادة لها ولا تميي من لها عادة ولها تمييز من لها عادة ولها تمييز ماذا تفعل نخيروا واحد دين كيف الصحيح أنها تحق الصحيح لأن المسائل التي فيها خلاف كبير ينبغي أن تقول الصحيح أنها الصحيح أنها تحكم العادة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتته أم حبيبة وكانت من هؤلاء لم يستفصلها النبي ولم يسألها هل أنت تميزين أم لا تميزين بل ردها مباشرة إلى العادة وقاعدة الأصولية تقول ماذا تقول تقول قاعدة الأصولية لا تحفظ ما كملتهاش يعطيك روينة بالعسل قاعدة الأصولية نعم ما هي حكاية الحال معلش. مع قيام, قيام. ينزلوا أحسن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحض فكانت تغتسل وتصلي وهذه السنة في المستحضة أنها تغتسل عند آخر الصلاة الثاني أو عند آخر الصلاة الأولى فما نفرض أن امرأة مستحاضة السنة في حقها الواجب في حقها أنها تتوضأ لكل صلاة السنة في حقها أنها تغتسل في آخر وقت الصلاة الأولى ثم بعد ذلك تصلي الصلاة الأولى وبعدها مباشرة تصلي الصلاة الثانية التي يجوز أن تجمع بينها بين بينهما وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلو, فلو كانت مرأة مستحابة وأرادت أن تصلي من السنة أن تغتسل في آخر وقت الظهر قبل دخول العصر فتغتسل ثم تصلي الظهر وتصلي بعده العصر مباشرة عند دخول وقته وكذلك تتحين وقته في آخر وقت في آخر وقت المغرب وذكرنا أن آخر وقت المغرب ما هو إن شاء الله ما تكونوش انسيته ببرك نعم أحسنت مغيب الشفق الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق فإنها تتحين قبيل مغيب الشفق وإذا غاب الشفق دخل وقت صرات العشاء فإنها تغتسل وتصلي المغرب وبعده مباشرة تصلي العشاء وهذا ما يسمى بالجمع السوري وليس جمعا حقيقيا لأن الجمع الحقيقي هو أن تصل الصلاة الأولى في وقت الثانية أو الصلاة الثانية في وقت الأولى كان يصلي الظهر بعد دخول العصر أو يصلي العصر في وقت الظهر وكذلك يصلي المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب فهذا يسمى الجمع السوري وتغتسل للفجر هذه هي السنة فإن لم تقدر المرأة على هذا وجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وهذا الحديث هو الذي قال عنه الإمام مالك في الأخير يعجبه الحديث هشام بن عروة ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن قعقاعة بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت المقصود من طهر إلى طهر بالأوصاف التي ذكرناها في أحكام المستحاضة السابقة لأن تحكم العادة أو تحكم التمييز أو أن تتحيذ ستة أيام أو سبعة أيام أو غير ذلك من طهر إلى طهر وبعد ذلك فإنها تتوضأ لكل صلاة كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك حديث هشام بن عروى عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وهذا كالأول كفتوى سعيد بن المسيب ثم ساق الإمام مالك او ذكر الإمام مالك فتوى وهو قوله الأمر عندنا يعني عند الإمام مالك أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة المقصود من هذه الفتوى أن المرأة يزول عنها المنع من الوطء إذا صلت لأن الصلاة أعظم فإذا صلت المرأة معنى ذلك أنها تعتقد أنها طاهر وهذا يتفرع عنه أنه يجوز لزوجها أن يأتيها ما دام أنها قد صلت وصلت الصلاة أعظم كذلك النفساء والنفساء في المذهب تمكث ستين يوما إذا لم ينقطع عنها الدم النفساء تمكث في المذهب ستين يوما إذا لم ينقطع عنها الدم وهذا معنى قول الإمام مالك قال أن لزوجها أن يصيبها قال وكذلك النفس إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم وهو ستون يوما عند الإمام مالك رحمه الله وأصحابه وذكرنا أن الصحيح أن النفاس ينتهي ولو بقي الدم ينزل ينتهي عند رأس الأربعين يوما لما روته أم سلمة قالت كانت أن فساع العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث أربعين يوما يعني بعد ذلك لا تمكث ومعنى لا تمكث معناها أنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وهذا هو الصحيح لدلالة هذا الحديث الصريح على هذا المعنى ومقصود الإمام مالك من هذه الفتوى أن المرأة إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك يعني بلغت الستين يوما ثم بقي الدم ينزل منها بعد الستين فإن نزل الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة هذا القول صحيح وننزله على القول الصحيح في عدة أقصى المستحاضة عدة أقصى النفساء وهي أربعين يوما فإذا نزل الدم بعد الأربعين من المرأة إن كانت نفساء فإنه فإنها تصير بعد ذلك مستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى فتوى أخرى قال الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروى عن أبيه وهو أحب إلي أو أحب, إلي أحب ما سمعت إلي في ذلك وهو أنها تغتسل عند طهر وتتوضأ بكل صلاة تبقى مسائل أخرى لا بد من ذكرها في باب الاستحاضة والحمد لله على نعمة التمام وهذا الموضوع قد تناولناه باختصار أو بشيء مختصر جدا جدا وإلا فهذه الموضوعات فيها خلاف عظيم وقد ذكرنا زبدة ما ينبغي أن يذكر في هذا الباب وباب الحيض والاستحاضة والنفاس تبقى مسائل نذكرها على عجل من مسائل الحيض تحديد سن لأول الحيض وآخره تحديد سن لأول الحيث وآخره ومعنى هذا متى يبدأ الحيث عند النساء ومتى ينتهي لأن بعض أهل العلم حددوا ذلك بوقت معين منهم من قال يبدأ في سن الحادي عشرة وينتهي في الخمسين وتضاربت الأقوال في هذا والصواب الصواب أنه متى وجد الحيث ثبت حكمه متى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه فلو أن مرأة حاضت في سن التاسعة وكان دم معروفا بالوصف وعلى النساء أن يعلمنا بناتهم مثل هذه الأحكام حتى لا يزعجهن مثل هذا الأمر لأن الصبية الصغيرة في أول حيضها يصيبها هلع وخوف عظيم فعلى الأم أن تعلم بناتها مثلها خاصة إذا شارفت أو قاربت من سن البلوغ فإنه ينبغي لكل أم أن تعلم ابنتها مثل هذه الأحكام حتى تتعرف عليها فالمرأة متى نزل منها دم الحيث الذي يعرف فإنها تأخذ أحكام الحيث ومتى لم توجد أو متى لم يوجد هذا الدم فإنه لا يلزمها شيء فلو أن امرأة في سن الستين حاغت ونزل منها دم كدم الحيض وهي تعرفه فإنها تتوقف عن الصلاة وعن الصوم ولا يقال إن أقصى مدته, أقصى مدته خمسين سنة فإن هذا يختلف باختلاف عادات النساء وقد علمت أن بعض النساء قد بقي معها الحيظ بعد الستين وبعضهن انقطع عنها في سن الأربعين فلا يوجد إذن سن محددة لبداية الحيظ ولا لانتهائه لأن هذا لم يدل عليه دليل من الكتاب أو من السنة مسألة الثانية وهذه قد ذكرناها هل يوجد حيظ مع الحمل هل يوجد حيظ مع الحمل هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا وقد صح عن أم المؤمنين من وجهين مختلفين أنها أثبتت الحيث مع الحمل وأنها لم أو نفت وجود الحيث مع الحمل وهذا أيضا مروي عن سعيد بن المسيب أن الحيث يوجد مع الحمل وأكثر أهل العلم على أن الحيث لا يوجد مع الحمل والصحيح يا إخواني عندما نقول الصحيح لا وعلى شيئا اختلف العلماء في مسألة اختلافا كبيرا وتضاربت فيه الآثار فمن الصعب جدا أن نصود لكن أقول والصحيح الذي ظهر لي أنا شخصيا وطلبت العلم لهم المجال أن يقرؤوا وكل يعتقد ما شاء قلت الصحيح أن الحامل إذا رأت الدم المضطرد يعني الذي الذي اعتادته في الحيث إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته ووصفه وحاله فإن ذلك حيض تترك من أجله الصلاة والصوم ولا يعتبر في العده. تترك من أجله الصلاة والصوم لكن لا يعتبر في العدة علاش لا يعتبر في العدة ذكرنا أن العدة المعتبر فيها هو الحمل وضع الحمل وهو أم العدد فلو أن مرأة كانت حاملا وطلقها زوجها وكانت تحيظ أثناء الحمل لا نعتبر بعدد الحيظ الذي كان أثناء الحمل ونقول إذا حاضت ثلاثا فإنها تبين من زوجها نقول لا خطأ وإنما المعتبر في ذلك هو أن تضع المرأة حملها وهو آخر عدة المرأة لأن وضع الحمل هو أم العدد فإنها تترك الصوم الصلاة لكن لا تعتبره في العدة قلت وهذا هو القول الصحيح على أني يعني أكلف بعض إخوان الذين ربما يعرفون بعض المختصين في هذا الأمر في باب الطب فيأتينا بالقول الفيصل هل هذا ممكن من ناحية العلم والعادة أم ليس بممكن فإن يعني صار هذا الأمر حقيقة علمية وأن الحيث لا يمكن أن يكون في الحمل قلنا به ورجعنا إليه وإذا رجعنا إلى هذا فمعناه أن المرأة إذا كانت حاملا ونزل منها دم في أيام الحمل فإن هذا الدم يعتبر دم فساد ولا يعتبر دم حيث ومعناه أنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها هذا يتوقف على حكم الأطباء المختصين الذين لهم أمانة يعطون هذا الـ الـ الـ هذه الفائدة وهذا الحكم حتى نبني عليه حكما إن شاء الله تعالى مسألة الثالثة أقل الحيض قالوا العادة لم تجري أن يوجد حيض أقل من يوم وليلة وفي المذهب يا إخواني في أن أقل الحيض هو دفقة واحدة من الدم قالوا العادة أقل الحيض عفوا في المذهب قالوا دفقة واحدة وفي مذاهب أخرى أقله يوم وليلة لكن في المذهب ننتبه هذه تفريعات في المذهب وإن قالوا بأن أقل مدة الحيض هو دفقة أو دفعة واحدة من الدم فإنه لا يعتبر في العدة إلا أن يكون يوما وليلا ومعناه أن الحيض الذي يكون دفقة واحدة لا يبدأ إلا بعد يوم وليلا والمقصود أن الزوج لا يجوز له أن يطلق زوجته إذا كانت تحيض دفقة واحدة إلا بعد أن يمضي يوم وليلا وهي كذلك لا تعتبر العدة إلا بعد أن يمر عليها يوم وليلة من حيضها واضح يا أخواني إذن فقهاء غالب الفقهاء يقولون لم تجري العادة على أن تحيض المرأة, المرأة أقل من يوم وليلة لكن الصحيح أنه لا أقل لوقت الحيث الصحيح أنه لا أقل لوقت الحيث حتى ولو كان دفقة واحدة كما يقول علماء المثال لماذا؟ لأنه وجد من النساء من لا تحيظ أصلا ووجد أيضا من النساء من تحيظ ساعة ساعتين ثلاث ساعات ثم يتوقف عنها الدم فلا ينبغي تحكيم العادة الجارية وإنما ينبغي أن يرد ذلك إلى كل فرض من النساء يرد ذلك إلى كل فرد من النساء مسألة الرابعة من مسائل هذا الباب كم هو أقل الطهر بين الحيضتين يعني عندنا حيضتين كم هو أقل الطهر هل هناك مدة زمنية بعضهم قال عشرة أيام بعضهم قال ثلاثة عشر يوما واضطربت الأقوال في هذا الباب الصحيح الصحيح أنه لا حد لأقله الصحيح أنه لا حد لأقله كما اختار شيخ الإسلام ابن ثيمي رحمه الله لأنه وجد أن بعض النساء حيظهن أقل من يوم وليلة وجد بعض النساء حيظهن أقل من يوم وليلة والطهر بين الحيظتين عندهن أقل من ثلاثة عشر يوما بل أقل من عشرة أيام بل وجد من النساء اسمعوا هذا وجد من النساء من تحيظ يوماً وتطهر يوما ثم تحيظ يومين وتطهر ثلاثة أيام فالحكم في هذا الباب أنها متى رأت الحيظ أمسكت عن الصلاة والصوم وصارت حائظا ومتى ظهر لها الطهر اختسلت وصلت وصامت وأتاها زوجها واضح لكن في المذهب ننتبه في المذهب عندهم ما يسمى بالتلفيق دوختهم نعسته الله الدوخ هذا المادة صح في المذهب عندهم ما يسمى بالتلفيق وهو أن المرأة إذا جاءها الحيض وانقطع في أيام يعني يأتيها يوم وينقطع يوم في المذهب تلفق معنى تلفق أنها تحسب الأيام التي كانت لها فيها عابة يعني مرأة تحيض خمسة أيام ثم في وقت من الأوقات اذ طرب عندها الحيظ فصارت تحيظ يوما وتطهر يومين ثم تحيظ ثلاثة أيام وتطهر يوم في المذهب تحسب أيام الحيظ حتى إذا بلغت خمسة أيام اعتبرت ذلك العادة ثم بعد ذلك تصير مستحابة والصحيح يا إخواني أن الحيظ متى جاء أخذ حكم الحيظ ومتى ذهب أخذ حكم الطهر لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالعبرة إذن بوجود الحيظ فيكون الاعتزال وبذهابه وبالطهر يعني يستباح كل ما كان ممنوعا قبل ذلك مسألة الخامسة غالب الحيظ ما هي غالب عادة النساء في الحيظ الصحيح أن غالب عادة النساء في الحيظ هو ستة أيام أو سبعة أيام ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث حملة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام هذا غالب عادة النساء لماذا ذكرنا هذا الحكم وذكرنا الصحيح فيه حتى ترجع إليه من ليس لها عادة وليس لها تميز فإنها ترجع إلى ستة أيام أو سبعة أيام خاصة إذا كانت لداتها وقريباتها ليست لهن عادة متشابهة مسألة السادسة إذا لم يتميز دم المبتدأ إذا لم يتميز دم المبتدأ الصحيح أنها ترجع إلى عادة نسائها كما ذكرنا أختها وأمها إلى غير ذلك فإن اختلفت حكمت غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو غالب عادة الحيض وهي ستة أيام أو سبعة أيام طيب حكم دم المبتدأة مبتدأة بدأها الدم ما حكم ذلك الدم الصحيح أن دم المبتدأة دم حيظ إذا نزل في أول أمر فهو دم حيظ فإن استغرق أكثر الشهر فتعتبر بعدة نسائها لنفرل أن مرأة المبتدأة بدأها الحيظ ثم استغرق معها الدم في النزول أكثر من أكثر الشهر بأن تجاوزت خمسة عشر يوما في هذه الحالة ترجع إلى عادة نسائها او عادة الحيض في الغالب هو ستة أيام أو سبعة أيام هذه عموما جملة المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب والله تعالى أعلم وهو باب دقيق جدا غفل النساء عن التفقه فيه وهو من صميم فقهه وغفل الرجال أيضا عن الفقه فيه لأنه يعني متعلق بعض الأحكام متعلقة به كالعدة وكالطلاق وغيرها من الأحكام وكالوطع وغير ذلك و كنت سئلت في الحصة الماضية عن من وطأ أهله بعد أن طهرت لكن لم تتظهر وبكرت وقلت الله أعلم وقد أفادني بعض إخوانكم أن بعض أهل العلم المحققين يفتي بأنه لا شيء عليه والحمد لله هذا أبو عبد الرحمن حمزة أين هو؟ قال ما حكم أخذ الفوائد الربوية والتصدق بها على الفقراء والمساكين مع العلم أن صاحب المال اتسحب أمواله من البنك وتاب نقول نسأل الله أن يتوب عليه وعلينا جميعا لكن مسألة التصدق بالأموال الربوية يبقى معه الوعيد قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكلا سواء أكلته أنث أو أعطيته غيرك ليأكله فإن اللعن يصيبك يصيبك فماذا نفعل بهذا المال هذا المال لا يصلح بأن نتصدق به أو أن نعطيه غيرنا ما هو تصدق نحرقه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاءة المال قال أهل العلم نبقيه في البنك لا يجوز لأننا بهذا نعين البنك على المنقر ماذا نفعل؟ قال أهل العلم يصرف في المصارف العامة يصرف في المصارف العامة التي ينتفع بها عموم المسلمين يعني إذا كان عندك مبلغ مال مثل هذا صلح به ضريق خدم به الغوطع بره أشري به, أشري به أذك العربات العجزة وديها البيت العجزة شري بها أشياء تديها لدار الأيتام ينتفع بها عموم الأيتام إلى غير ذلك وهذا باب واسع قال سبق لسان شيخنا وفقه الله فقال فإن لم تستطع هذا وجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة والصواب أن يقال تتوضأ نعم إن كنت قلت إن كنت قلت وجب أن تغتسل فهذا سبق لسان مني بل يجب عليها أن تتوضأ لأنني ذكرت أنه يستحب لها أن تغتسل عند آخر الصلاة الأولى وتجمع جمعا صوريا أما الواجب عليها فهو أن تتوضأ لكل صلاة جزاك الله خيرا قال بلغت النفساء أربعين يوما واستمر معها الدم ووفقه يوم رأس الأربعين عادة لها هل تطهر أو تزيد عليه أيام عادتها سؤال جيد سؤال جيد جدا إذا طهرت المرأة على رأس الأربعين ثم وافق ذلك اليوم يوم عادتها بالوصف وغيره فإنها تتحيض تلك الأيام التي بقي الدم ينزل فإن كانت عادتها خمسة أيام تزيد خمسة أيام بعد ذلك ثم تغتسل وتصير بعد ذلك مستحاضة جزاك الله خيرا على هذا السؤال إذا كان علي سجود قبلي وتذكرت بعد تمام الصلاة وقد كنت صليت بعدها راتبا فهل آتي بسجود السهوء إن كان قريبا تأتي به أما إن بعد جدا فلا تأتي به قال إذا طرأ على المصلي حدث بعد تحلله بتسليمة واحدة دون الثانية هل تصح منه هذه الصلاة أم تلزمه الإعادة الصحيح أنه تصح منه هذه الصلاة ولا تلزمه الإعادة لأنه لأن المسلم يخرج من الصلاة بالتسليمة الواحدة المرأة التي ينقطع عنها الدم في أقل من عادتها حوالي ثلاث مرات أو أكثر فهل تلفق بين تلك الأيام لا لا تلفق بين تلك الأيام بل متى وجدت أو رأت دم الحي فإنها تتوقف عن الصلاة ومتى انقطع عنها تغتسل وتصلي وتصير في حكم الطاهر السؤال الأخير ما معنى قولكم تعارض الأدلة في المسألة الرابعة في المسألة الرابعة أي مسألة التمييز ومسألة من لها عادة مسألة التمييز وهي التي تمسك بها الإمام الشافع رحمه الله وهي رواية عن الإمام أحمد أنهم أعملوا او رجحوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمرأة فإذا, جاءت الحيض وهو فإذا جاء الحيضة وهو دم أسود يعرف قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى التميز وهو أن دم الحيض أسود يعرف والدليل الثاني الذي يعارضه هو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام وحديث أمي حبيبة ولم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجحناه والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك